إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يسدي الله فلا مصل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار أما بعد أيها المسلمون فلا يخفى عليكم أن الواجب على المسلم تجاه ربه أن يعتده على علم وبطير قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما من المشركين أدعو إلى الله على بصيره أي على علم على بصيرك أي على علم إذا كان لزاما على كل من أقبل على عبادة الزواج أن يتعلم أحكامه وان يتعلم في مقابل ذلك احكام الطلاق حتى لا يقع فيه وهو لا يشعر من اقبل على الزواج فعليه ان يتحرى في اختياره الزوجه امورا عده من ذلك ان تكون المراه ذات دين وقوق قويم اخرج الشيطان من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع أربعة يتزوج يتزوج الناس من أجلها ويختارون من, أجل من أجلها المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضر بذات الدين تجم اليدان والحتب هو الشرف كان تكون من عائلة معروفة مشهوره وقوله صلى الله عليه وسلم سلبت يدك أي لصقت يدك بالتراب وهو كنايه عن الفقر معناه إذا لم تتزوج ذات الدين اصابك الفقر ولم يكن لك شيء يقيك من التراب ولهذا فلا يجوز للمسلم ان يتزوج بالمشركه الكافره ولا أن يتزوج بالزانيه الفاتقة قال سبحانه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنهم ولأمث مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وقال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينفحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ولان الغرض من الزواج إعانة الزوج على دينه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي لما سئل أي المال أفضل فقال عليه الصلاة والسلام أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجه صالحه يدين على ايمانه وزوجه صالحه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 عرف انها وجوده ويعرف كونها في بالسؤال عن حال عائلتها إن كانوا اهل بيت متحادين متوادين لان العرق الساس كما يقولون ولأن المرء على دين خليله والصاحب ساحبه كذلك ايها المسلمون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 في ذات يد متفق عليه ويستحسن للإنسان إذا اختار المرأة أن يختار المرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج لأنها تكون أرعى لزوجها من الثيب التي سبق لها الزواج وتكون أرضى بالشيء اليسير منها إلا, إلا إذا دعت المصلحه في اختيار التي سبق لها الزواج أو ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم في الأبكار فإنهم أعزب أكواها ارحاما أرحاما وأرضى باليسير وعن بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال هلك ابي عبد الله بن حرام ذات الصحابي المشهور قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امراه ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى أم ثيبة قلت بني ثيبة أي تزوجت امراه ثيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا جارحة تلاعبها وتلاعبك وتصاحبها وتضاحك فقلت يا رسول الله ان عبد الله يعني اباه ان عبد الله هلك وترك بنات صغيرات وإني كرهت ان اجيئهن بمثلهن في السن فتزوجت امراه تقوم عليهن وتصلحهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك او قال خيرا متفق عليه ولكن أن يختار الموأة الجميلة إذا كانت ذات دين لأن الجمال يعمل عمله في غض البصر وتحصيل الفرج روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال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 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صغيره اي انها صغيره بالنسبه لابي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فخطبها علي وكان صغيرا ومقاربا لها في السن فخطبها علي بن ابي طالب فزوجها منه النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه النسائي بسند صحيح ايها المسلمون إن الله عز وجل فضل الناس بعضهم على بعض رجال ونساء ولهذا لا يفعل الرجل أن يتخير من النساء أفضله عن ابي مريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي من النساء خير فقال عليه السلام التي تسره إذا نظر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 وتقول لا أذوق غنظا حتى ترضى لا أذوق حلاوة النوم حتى يرضى عنها زوجها وقال عليه السلام خير نسائكم الودود المدود المواسية المواسية إذا استقين الله اطفاء هذا قبل الله عز وجل فالصالحات فارسات حافظات من الغيب حفظ الله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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد ايها المسلمون ظنا ان البخاري في صحيحه قال باب عرض الانسان بناته أو اخته على اهل الخير والصلاح عرض الإنسان بناته او اخته على اهل الخير والصلاح وأسند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأينت حفظة بنته حين تمحفي زوجها كنيس بن حذافه السهري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمحفي بالمدينة فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصه ابنتي فقال عثمان سانظر في امره فلبث ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي قال عثمان قد بدا لي الا اتزوج قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا فقال عمر فلقيت ابا بكر مثل الذي فقلت ان شئت تزوجت حفصه بنت عمر فصارت ابو بكر ولم يرجع إليه شيئا وكنت يقول عمر وكنت أوجد عليه مني على عثمان أي حجن على هذا الفعل وكنت أوجد عليه مني على عثمان فنذبت نياري ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه فنقي لي أبو بكر بعد ذلك فقال لعلك وجدت عليه. وغضبت علي حين أردت علي ابنتك حفصه فلم أرجع إليك شيئا أي لم أرد عليك الجواب فقال عمر نعم فقال أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت, عرضت علي إلا اني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. ذكر حقا رضي الله عنها لغير فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله قبيلها وقد ذكر الله عز وجل في سورة القصص في قصة صاحب مدين مع نبي الله موسى عليه السلام نحو هذا قالت إحدى يا أبا تأجر إن قير من اتأجرت قبيح الأمير قال إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجن تعمل عندي ثمانية فان فإن أتمنت عشر فمن عندك فزوج صاحب مدين هذا الرجل الصالح وليس فيه دليل صحيح من السنه أن صاحب مدين هو شعيب عليه السلام لأن بي شعيب عليه السلام وموسى عليه السلام زمن طويل فزوج صاحب مدين موسى عليه السلام في إحدى ابنتين بعد أن عرض هذه البنت الصالحة عرضت على أبيها موسى عليه السلام ولكن ثم تنبيه المهم ايها المسلمون وهو أن عرض المرأة الزواج على الرجل إنما يكون عن طريق أبيها إنما يقول عن طريق أبيها أو وليها أو أخيها ولا يكون في المعاكسات والمكالمات والخرجات والدخلات فليتق الله من يفعل هذا وليتق الله من يعرض نفسه في الجرائد والمجلات التي تفسد اكثر مما تصلح بالله عليكم ايها المسلمون زواج اوله معصيه ماذا يرضو منه الانسان فما بني على باطل فهو باطل فإذا احجب الرجل المرأة من المسلمات ووقع في قلبه منبهن شرع له النظر اليها قبل ان تصيبها عن سهل انتفاعي رضي الله عنه ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لانم نفسي اليك جئت لانم نفسي اليك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 وَأَجْزَرْ ان يُؤْزَمَ بينكما أي اقرب أن تكون بينكما المحبه والاتفاق إذا نظرت إليها فيشرع للرجل أن ينظر إليها ولو لم تعلم به حتى يكون ذلك اقرب له الاجتماع ودوام المغدة فإن اعجبته خطبها من أليها خطبها من أليها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 وإلا فليعرض فالناس في هذه المسألة بين طرفين قير في مسألة النظر إلى المخطوبه بين طرفين قير جاءت التلسلة الصحيحة كلام طيب لا بد أن نذكره لاهميته قال الإمام رحمه الله تعالى هذا ومع صحة الاحاديث الثابتة في هذه المسألة وقول جماهير العلماء فقد أعرض كثير من المسلمين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 ثم يمنع ويبى ان يراه الخاطف في دارها وبين اهلها وفي مقابل هؤلاء بعض المستهزئين الذين لا يغارون على بناتهم تقليدا منهم لاسيانهم الاوروبيين فيسمحون للمصور ان يصورهن وهن سافرات عاريات سفورا فاحشه ثم يقدمن صورهن الى بعض الشبان بزعم أنهم يريدون خطبتهم ثم يسهل الأمر غالبا على غير خطفه، وتظل صور بناتهم معهم يتغزل بها، ولينفق حرارة الشباب في النظر إليها. يقول الامام رحمه الله: ألا فتعتمل الآباء الذين لا يغارون؟ وانا لله وإنا إليه راجعون هذا وللحديث بقيه ان شاء الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا وديانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتلى من تحتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك